بسم الله الرحمن الرحيم 118. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 119. لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتمنى 117. لا عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد 118. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا 119. ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا 117. وإذا حللتم وَلَا 118. شَنَآنُ يجرمنكم شنآن قوم 119. أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا 110. اتقوا ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب 119. هرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمترد ديه والنطيحه وما اكل السبو الا ما ذكيتم وما اكل السبو الا ما ذكيتم وماذبح على النصب وان تستقسموا بالاذلام 129. ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون 115. اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 116. فِي اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم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 وَمَا وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه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 112. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين, محصنين غير مسافحين ولا متخذين 110. ومن يقر بالإيمان فقد حرط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمت اَلصَّلَاةَ فَأَوْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ فَأَوْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَطَهُرُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ أَو لَمَسْتُهُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَا أَنْتُمْ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَتَيَمَّمُوا صعيدا طيبا 117. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 118. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم 118. وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون 119. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا 112. الله. إن الله عليم بذات الصدور 113. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالحرم 117. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا 118. اعدلوه وأقرب للتقوى 119. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 117. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم 118. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم 119. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله وَل قَذاَ أَخَذَ اللهَّهُ مثَاقَبَنِي إِسْرَِيلَ وَبََثْنَا مِنّ مُثْنَّي يَعَشَرْرَ نَطِيبَ وَقَالَ اللَّهُ إِ مَعَكُ لإِن أَقَمْتُ مُ الصَّلَةَ وَآتَيتُ مُزَّ كتَ وَآمَُ بِرجُون وَذَُمهُم وَأَقُ رَم اللهَّه قَلبًا حَسَنَ وَأَقُ رَبُ اللهَّه قًَّا لَن نّنْكُم سَيّأتِكُم وَلَأُدْخِلَنَّكُم وَلَأُدْخِلَنَّكُم جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا 112. كَفَرَ كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل 113. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية 112. وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به 113. ولا تزال تطلع على خائنة إلا قليلا منهم فابط عنهم وصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصر فَقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَرَيْنَا بَيْنَهُمُ 117. وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون 118. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم 117. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير 118. قد جاءكم من الله نور 119. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويخرجهم 118. إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم 119. <تصفيق> لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 117. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح لن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا 118. ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما 114. يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير 115. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم 117. ويعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق 118. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء 119. 117. السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير 118. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا 120. أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير 121. والله على كل شيء قدير وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُونِي عَمَّ تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ۖ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَىٰ ۖ وَنَظَرْتُكُمْ مِنْ قَبْلُ فَتَغَافَلْتُمْ ۖ وَهَٰذَا مَغْفِرَةٌ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 ندخلها حتى يخرجوا منها واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان يخرجوا منها فاننا داخلون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 117. فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين 118. قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين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 117. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك 118. إني أخاف الله رب العالمين 119. إني أريد أن تبور وَ بإِثْم وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصحَاب النار وَذَلِكَ جَزَُوَّالِمِين فقَوعَت لَ نَفْسهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَ لَهُ فَأَصحَ مِنَ الغاصِلين.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 انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الأرض فكانما قتل الناس جميعا فكانما قتل الناس جميعا ومن احيا فكانما احيا الناس جميعا 119. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا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 112. ومن يرد الله فتنته فلن تملك لَهُ مِنَ من الله شيئا 113. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. 113. سماعون للكذب أكالون للسحر 114. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم 115. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا 116. وإن حكمت فحكم بينهم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 فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهِ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كتاب الله.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 لله فاولائك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن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 119. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى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 114. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزلنا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 تَ وَاحِدَةَ وَلَ لَبِل وَكُم فيِي مَا أَتَكُم فَستَبِقُ الخَيرَات إلَى اللهَّ مَجكُم جَ فَيونَِّأُكُم بِمَاكُم 119. وأن بِمَا بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك.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 وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْظَالِمِينَ فبطََّين في قلوبِهم م رَبُ يساادعون فيهم يقولون نخشاء أن تُصبَ ذااء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 119. ورسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا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 سَفَأتِ اللههُ بقَمِين يحبهُم وَيحِبّونَهُ أَذَِّ على المُؤمنِنينَ عِزَّة على الكافِرين عِزَّة الن الكافِرينَ يجهِدَ فيِي سَبيل اللههِ وَلَا يَخافون لَمَةَ ل ذَلِكَ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله آسع عليم 120. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم 117. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا حِزْبَ حزب الله هم الغالبون 118. <تصفيق> يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا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 وَمَا وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون 118. قل هل ذَلِكَ بشر من ذلك مثوبة عند الله مَنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَتِ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ 112. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون 113. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان 110. لبئس ما كانوا يعملون 111. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السح 112. لبئس ما كانوا يصنعون 113. وقالت وُلِتْ أَيْدِيهِمْ وَالْعَيْنُ بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيْسَ زِيدًا كَثِيرًا مِّمَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا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 112. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات وَلَوْ 113. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون يا ايها الرسول بل لغم 119. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 110. والله يعصمك من الناس 111. إن الله لا يهدي القوم الكافرين 112. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل وما انزل اليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا مما انزل اليك من ربك قعانا وكفرا فلا تاس على القوم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 لَقدَدَ أَخَذ النامِي ثَقَبَنِي إسرَ إلَ وَأَوسَلنَا إلَيهِم مسُول كلُ م جَ أَم رَسُولون بِمَالَ تَو أَمفُسُهُم فَريق كَذَّغُوا وَفَريق وَحَسِبُوا أَن لَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ ثَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمَى وَصَمّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه ومأواه النار وَمَا وما للظالمين من أنصار 118. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 119. وما من إله إلا إله واحد 110. وإن لم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 117. وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام 118. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون 119. قل أتعبدون من دون الله ما لا يمنع يَكُنْ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أُولَئِكَ الَّذِينَ الْكِتَابَ لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا 117. ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل 118. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل 113. لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 114. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا 117. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا 118. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون 119. ولو كانوا يؤمنون بالله إِلَى إِلَٰهِهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَدَّتَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سمعوا ما إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يكونون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهيدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاء 117. ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين 118. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء 117. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم 118. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا 119. إن الله لا يحب المعتدين 110. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا 111. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون 112. لا يؤاخذكم الله باللغو فيه ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارة اطعام عشرة مساكين من اوساط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه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 119. وَالَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَذْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إن 119. يريد الشيطان أن يوقع بينكم العذاوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتبون 117. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين 118. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا امنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا 114. أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب 115. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم 119. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرق 110. ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم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 وَمَن ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام 119. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما 117. واتقوا الله الذي إليه تحشرون 118. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن 114. إن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم 115. اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ 119. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون 110. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث 111. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسحهم وان الله والله غفور حليم قد سال قوم من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 117. كَانَ كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون 118. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا إِلَى اللَّهِ مُرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ إِثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ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 129. فإن أثر على أنهم استحقوا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله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 117. أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين 118. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم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 وَإِذْ عَلَم تُكَكِتابَابَ وَحكمَةَ وَالتَّوراتَ وَالإِجيل وَإِذ تَّخْلُقُ مِنَ الطّينكَ عَيئَةِ الطَّيرِ بِإِذنِي فَتَنفُغُ فيِيهَا فَتَكُونُ طَيرًا بِإِذنِي وَتُبِرِئُ الْ الأكْمَ وَأَْصَ بِِذنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ عنك إِذ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ 119. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا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 السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيداً لاولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم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 117. وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 118. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. 113. اللَّهُ الله عنهم ورضوا عنهم ذلك الفوز العظيم 114. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير